واذا هذا الدين صافي واذا هذا النصح صحيح يتم عمل تمارين نور والكل تمتت به ونقصوا فوق هذا المسار لا عذر له في حل التحدي ولا في الراحة لو كانوا يعلمون ان الليل في النهايه ان الله سبحانه وتعالى يقول ان هذا السؤال يجي فيه اقوى وامتشأ المسلمين الجديدة على رؤون الله الحافر أنزم أجر كبيرا وأزلت إلى السيولة الحافرات لأحسن من الله العذاب الأجباء وإذا كان أحسن الله لقد أستغلت الآيات التي ذكرت الله سبحانه وتعالى فيها النوت للسؤال في الأعظيم لوجدت أجراء العجبات لك أن تبيض الله عليه وآله وآله وآله بالإكتار فيه الشباب فقال الله سلامه عليك احذره من ذكرها في الناس. بل وضعه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى من ذكر هذه الحقيقة التي جاء يشوف فيها ألف أحد لا يشوفوا أي مرحب أدام الضيور. حتى من ألحل وكما والسلام سبحانه وتعالى يحتفش يطير في النفل الضيور. لا أحد. لا أحد من الذات يجب في هذه ايت حطيتوا في الروحه انكم لو تعذبتم في خاطر الاوضاع العالميه سبحان الله تعالى الذين يظنون ان حكمه كما يظنون يؤول الى قال لك لن نؤمن بالموت لماذا يا ابنائي حقيقه مؤقته مشاهره وطلعه بس ان قيام يوم انتم لا تقرون انتم لكن الله وعد وتعالى ان فكرت وقت الاعمال الكبير لم يذكر الموت بلات اللوح ودنثجوا في اللوح بلات اللوح وانشاء الحقيقه الحقيقه وانشاء الامر والدلله وانما ذكر بالموت بما بعد اللوح استمع الى ركنا سبحانه وتعالى وهو يقول كل يقتل فائق السماوات ثم الى ذلك استمع الى ركنا سبحانه وتعالى وهو يقول كل يمضي إلا إذاً من الله السوء إلا بأسوا فوراً بلغوان يوم الثيابة فبالصفل على المال ومشق للجنة للتصالفات وبالحياة الجنية كل ما بتاهم مروض فبالصفل إلى ربط يوم سبحانه ولا عجل وهو يقود حتى إذا جاء أحضره الله السوء ولا ربط يوم لعنف الأعلى طالحا فيما <تصفيق> نرى يوجد له تغبيغا كلا إنها كلمة هو قائلها وبذكراتهم ترزموا إلى يوم المعدون وإستعى الموضع يرزموا وإستعى الموضع يرزموا وإستعى الموضع فإذا لم فلا أنزال ولا فمن وَمَنْ تَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا وَهِيَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَذَلِكَ نُخْرِجُ قَوْمَ الضَّلَالَةِ فَلَنْ تَعَدَّ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يَنصُرُونَ وَلَمَّا تَغَشَّى مَوَاجِئُهُمْ لَا يَجِدُونَ إِلَّا الظُّلُمَاتِ وَمَتَخَبَّطَ مَوَاجِئُهُمْ إِلَّا جِنَانَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْهُدَى أُفِيدًا لَمَّا يَغْرَقُونَ فَلَسْتَ لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا مُنْقِذٍ فقد ورد قالك على ان شكوتنا وكل اهل المواليد وصدق قيده مثرا فان اولئك ان ظالمون أول قال قوم فيها ولا تسلمون انه كان فريق من ابنائه يقتلون وقتنا امننا نطقنا محمد وأنت قليلا مرحيم فلنقى الضروح الضخية حتى أدفتك ذكري وكنت منه تضحكوه إني جزيتوه اليوم لما طبعوا أنهم هم الضحيزون واتمح لأوكنا سبحانه وتعالى وهو يمرون وذلك سبحانه وتعالى في الحق ذلك ما كنت منه الحين ونقف الصغور ذلك سيؤمن رحيم فوقنا سبحانه وتعالى فوقنا أن هذا تعالى يذكر بالنوت لما بعد الموت يذكر بالنوت في حلبة الضائبة عن أعطي كثير من الثالث وعنه نبيل لأنه مصنع عزونا بعد الموت وأن كذا مزنا تبقنا فكانت مفضوها حتى كل حج ولكننا كذا مزنا بإذن ونسأل بعد المعزوش الشيء فهذا عبد الله لكي نبت بهذه المراحة التي ذكر أصواره سبحانه وتعالى وأصوالها في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم في سنة إن العبد الإثانات وضع في القصر يسأل في قصره يا ربه وبأذيره وما النبيه يسأل في قصر هذه الأسيرة جملة هو لدينا و لدينا ان نذاق وان يكون يوضع عليه وقط من الحيار السخنه وان الاءه ويعينه الله تعالى وتعالى ويكون القط عليه طورا من حرقه النار ولكن ليس هذا كما يقول الناس بسوء في ذلك الاخير فهذا هو بدايه النهايه القطر بداية الطريق إلى النهاية فيما في الجنة ولما في النار لقد الله سبحانه وتعالى لنهلنا في الجنة ينام الناس في القبولين في الجنة إما في نعيم وإما في عباد حتى إذا ما بعد الناس جميعا وقد الله سبحانه وتعالى لفنان خلاف ثم قد الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصفور فإذا مصره ينظرون أمر الله سبحانه وتعالى السماعة فهل ضغط على الأرض مطرة قليغة أبيغة متنابعة فتنزل من جزاب الله ويقفلون من خطورهم بعد أن معاد أرواحهم في أجزادهم يقومون لأوه العظيم يلا يقوم الناس لرب العالمين يقول الاله الربي وإحكام الله تعالى في تصوير هذه الحادثه وفي تسجيل هذا القطه وإذا اراد الله سبحانه الله من قريته الى الغاب التالي ألقى على الأرض التي لم تحذر والله مستيق ودوسواني فطاب ذلك فكان بلا وجود لاني العشر والعشر بعده عشروني فتضخمت جسمه حتى ضغط وطب من ذلك الى ان ولدت وكان الولد كاملا حتى الى ان ان حاله ولادتها وتخطفت فكساتها متداعيه او حالتها الضعف بسرعه تشطت حين وأن نقول ما تدور الشمس, الشمس ولا نقول آل تدور الشمس وتذاعقول وجد تحرفات وليس هذه الشمس فبيد العروسط البلاد الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الشيء الى وجود مختار بي فما من اجل سفر فقد قال النبي صلى الله عليه وهذه لم تذيب في حل أقضى النبي صلى الله عليه وسلم ولينا سعر شينها يستعر الناس إلى الأنوار أنا أقضي هذه المراحل أقضي هذه المراحل لكي أصل إلى هذه المرحلة الناس يتدور مات فيها من الدور قلت في هذه الآية الدولية يستعر الناس في هذه المرحلة إلى نوع ينقضون بيات المرصده في من من حاله وظروف هيامه متعدده فقمنا في العرضات وقلنا ان اراى المجاور ان له اطراف كما قال سبحانه وتعالى وتمنا فيؤتي الله فشاره وتعالى نور والات لا تدروا كي لا ارا ان يدور الطرق فلا ظهرا في حاله في <تصفيق> حين يقولون لا فطره النبي اامن ظنون تخرج من ركته كي لا يغضب الله انهم يتبعون و فطورت بينه سور لهبات لانهم في الرحمه ومرته مستناده يقول ان سبحانه الله و تعالى لا إله الا الله يعني انه اعلم ان خضراء يحمي او رعد وكذا فكما ان هو يمكن اخذ بقدره وهو الذي يرسل جبال الثلج تعالى يا رب الله سبحانه بجانب لا رات من ادوار ولكي تستعمل هذا الحبيب يقول المصروف هو الله و تعالى الناس الناس الناس الناس في بحث عنه يوقدت الانوار يوم القيامه فداخره يوقد نور كالجبل بعض الناس يوقد نور يوم لا تنكتب جبل اشد نور هذا العالم ومعه نور يرسل نور اقوى من ذلك اقوى من الجبل ومعه نور يرسل نور اذهال ورقلهم الذي يرضى يرضى يطيب ثواب ويرضى الله هذه هي ايمان الله هذا بشكل عظيم هذا بشكل عظيم انك تحتاج جهد شاق فترك الحق وهذا بذلك سر نتكلم ان شاء الله تعالى اليوم عن تقضيم الانوار في مجالس الدراسه كيف تحقق النور لكي نكون من أرهاب النور يوم الثيابة لذلك الله عز وجلنا أن يكونوا إياكم من أهل النار أول شئ ينصيك النور في هذه حياة الدنيا المؤمن المؤمن المؤمن يا عبادة صار أموك يا صار تدعو على اجتنج إلى أطلق من كنت من أطلع أطلع. لا في هذه ليس ضروره او لذا ذاك سدره ملقى و للإيمان ولا جعلناه نورا الله عز وجل ولا انزلناه نورا يهدي به من يشاء من عباده رحمة من الله و نور القران نور القران طريق النور الذي يريدهم الى القيامه جزاءه لما فضى أحاق النبي والنظار عليه وحلم هذه الحديثة قال لكم آل حديثا عليكم يقول بمسكة من عمر رضي الله تعالى حلمة أوتين فيها شبنا لنا أوتين الضؤال فكان أحدنا يدعى من عشر آيات يحفظها ويبئي معانيها ويحفظ بها لماذا هذا يا عباد الله ؟ لأنه هذا نور. لأنه هذا نور. كان عمر رضي الله تعالى عنه. ومستدع إلى هذه الحادثة كان عمر رضي الله عنه جريسا. أقتضله بعض الناس. أقتضله بعض الناس. وكان عمر رضي الله عنه غضوابا. لله سبحانه وتعالى أنه تفتح فضلاته. وكان عمر حديث بيد الله سبحانه وتعالى لربما غضب بعض الناس جعل لعل جلائلهم يذكرونه بالآية يذكرونه في ذل عيال قال الرب يا اخوتي المؤمنين ان الله سبحانه وتعالى يقول والساكنين الغيظ والعاقبين ايها والذارب حفظ المؤمنين قال فتغطب عمر رضي الله عنه وكال وقت قرابا عند كتاب الله وكال وقت قرابا عند كتاب الله سبحانه وتعلم أن نبس من الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى ترمت قدمات حتى تبضلت قدمات حتى تتصفت قدمات حتى الله عيه وآله وسلم لقد تسألوا عليه ورحمة الله يا رسول الله لدى ما تقدم لتدامتك وما تأحضر فيقول لها قل الله عليه وآله وسلم علي أبدا أكون عبدا شكورا أبدا أكون عبدا غكورا الذي تسأل الله عليه وآله وسلم يستفق يوما من الصلاة فيضع روح البطر ويضع النساء ويضع عمارا رمحة واحدة. لماذا؟ لتنزل بالنازال لله شيء على مرحالة. بل بل يقول قد يشهر الله عليه وآله ونلمة لعبد الله في المشعور. يبدو مشعور. اصرأ عليك فعباد. اصرأ عليك فعاد. ليقول يا رضو الله لا اقرأ عليك. وعليك قلت المستفى. يقول لها نزرأ. اصرأ انه يشبه انه يشعه بخير. فيكتبت المحكود رضي الله عنه بسرعة الهداء حتى نصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فكيس إذا جئت من كل أسفل شديد وجئتنا بك على هؤلاء شديدة يوم إذن وجئتنا بك على هؤلاء شديدة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمدي حذب تقول المحكود رضي الله عنه لنظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدا عيدا وهذه الحجم المؤمنين الطائرة من الأرحاء الملكة ابن الضوءة توجد حبيث صلى الله عليه وسلم عائشة القصدقة بدنا القصدين نضي الله عنها وعلى سبيلها كان يقول المكين عليها وضي الله عنها ينفرها ينفرها حفوة ابن الضمين ينفره ونفر على أهالته عائشة تقول والله عنها وذكرت تقدم وهي تقرا قوله الله حتى وجد وذكروا ان لم مذكورون قالت التطو كانت تطويله حتى لم عيذ الله عنها تتغير وتوصفها تبقى هذه الآية هذه وتوصفها تبقى هذه الآية وتوزبها وتوزبها. من من هذه وتوصفها فكانت شعرت وقالت نزل الى السوق واشترت بعض الحاجات ورجعت بها فهذا يزيد واصلت توصف هذه هذه سبحان الله سبحان الله سبحان الله كيف كانت هؤلاء فإنهم كانوا يعلقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ليلة كاملة يوضب قول الله عبدالله إن تعذبه فإنه بماله وإن تقسم له فإنك أجل عزيز الحكيم فنستمر إلى هذا الموضع استمر إلى هذا الموضع عثمان رضي الله عز الذي كان يقول يوطور قلوبكم لا تشبه عن الناس إلا الناس تجد بعض الناس يمتلك الصحيح المغير ابن الله يمتلك الناس يطاق متأوله متأول إلى ما خير ولا إلا الناس ولا نسأل ولا نسأل خلف فإذا ما أمسك نتاغ الظلام سبحانه وتعالى والمساعة فطحة فطح الدين وأبن النسحة لماذا يجب أن تقول؟ لو ضررت ربهم دخل الى عند عثمان يطره عن يقول تعبوا الله يقول بعض السبعين من طغما انت اللقاء فاذا دخل خلف اشار اليه كتب كتب علاماته فاستفسر اذا هو كمال امير الكليه هذا أقضى صلى الله عليه المنهار ووقت الحكمان الله لله عنه من قدل المنهار فقدل المجدد فمشتفى كان بالبطرة فقدل المنهار لا تستقف يا عماد الله فإن هذا القبض كما يقوله كثير لا ولا سوى لا وآثر عنه من مجدد الله تعالى هذه الظروف التي كانت نشعر أنه قال لو انه اامروا وذلك حيث لا تروح من امره لا كنت تجرم الكتاب على الايمان الذي جاءنا اذا اذا احفظت على القران حفظته واستمتعت به وتروته وعلمت به وتعرفت بما فيه واستشرفت في القران اذا فعند هذا نحن الثالث كلتا من أقصاد الأنوال يوم الثيانية الأمر الثالث هو الصلاة الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أراده مره الضبور شط الإله وفي روايه الوقود شرط الهلال او الصهور على اقصى شرط الهلال والحمد لله وذاك الهلال الحمد لله والحمد لله تملؤ او اطلال من بين السماك والحق اصناته اصفرات النور اصفرات النور اصطبته ظلال والصخر ضياء هو ما قال وهجلك بك او عليه كل الناس يخشى فما يخشى يرضى بها او يكرهها اصواته يقال ذلك عليه انمرات وثلاثه يقول لبلال لو كان طرح عنده ايش الصلاه يا بلال ايش الصلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت صبى عيدي وجعلت امه عيدي في الصلاه مجلّا.. والنبيّّ صلى الله عليه وسلم على Judite الله وهو يدف بنفسه أن يُصِف الصلاة يقول Lect chime أي نسف الصلاة أصلاة الصلاة فما ماركس أين يunك أصلاة الصلاة أصلاة أين أصلاة نور ولقد الباب نبيى صلى الله عليه وسلم فالآخي أخبير أصلاة نور وأصلاة طريّان إذا ترى عباد الله تعالى اصواته وهو وقاع المنطق انه استدل الى الله سبحانه وتعالى وهو يقول الم تطب اي تطانا طواعه تلاوات الذكرات وجعل الظلم في نفسه نورا نور وجعل الشمس غرقت القمر نور والشمس نور الضياء اكثر النور والقمر غيا هذا لان نور الشمس لانه نور القدر نور خالد نور مبين نور لا تقع معه الاذى اما نور الشمس يحيي نور مشع نور شمس تخرج بالاذى كذلك صارت الصلاة الصلاة في قدر النور بل نور خالد نور مضرمي لذلك كان الحفظ محمد الله تعالى يُسأل مذال من ده الجليل تثلب له تثلب له جمهوه نور وَالَا خَلَهُ تَوَطِّهِمْ فَأَتَاؤَوَ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ خَلَهُ تَوَطِّهِمْ فَأَتَاؤَوَ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يُحَاكُمُهُ عَلَى, على أَخْصَنَاتُ نُورِهِ وَعَلَدْ لَا عَمْدَ اللَّهِ واحفازه الامر جيدا واتقى اليه جيدا والصلاه والقران قال الله بينهما كثيرا من اول البعث ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خطب ثم يتلو اعمامه ويعلمه الصلاه الصلاه, الصلاة والقران قريبين الاول يبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم لذلك قال الله سبحانه وتعالى في اياته في ايات واضحه ان لقد اوالى كل موقيت من اعاليها قال الله سبحانه والذين يملكون الكتاب ان الكتاب انبال والذين يملكون الكتاب والله لا الا لا يظلم اجرا الماجه إلا لا ينصح أجره في المجتمين ولا المؤمنين ولا الصادرين ولا الصادقين ولا المؤمنين والذين يمسكون بالكتاب وأقار الصلاة إلا لا نضيع أجره المسلحين المسلحين إذا قررت الصلاة لنفذك فحظوا على القلال والأوقات اذا اردت الصلاح لاولادك واولادك حافظوا على الصلاه والقران اذا اردت الصلاح في امتك فحافظوا على الصلاه والقران ان والذين يؤمنون بالكتاب واقاموا الصلاه ان ما يؤمن اجر المسكين اقول لكم هذا استقروا ربكم Shkud 경찰itu. ality. uli æ device Mase Naisi resolu, o uskhну aplikantinn... nesam nosesa daen nesai pramsa ordu 식ah Nike圖 Background Khjdini. ِ Ngai Nani Okwen ntesdis he ethi Muweha血 mone agenzi au jikatini remembering o Yagani Nisamelseninninn... he elusik madikin sur ku Kshbun foto Nesamelsen mir Attendit Ш 60 mola kuvva Nesamelsen mir necesario انا ورثت على الالهه من نجح من دون المجرمين ان لا تحل الا طه فهذه الاصول الذي تحفظ بها الانوار يوم القيامه اصول عمليه لابد ان نتطور لا ان نتحرى لابد ان نثبت طه ان نجيب لاله طه سبحانه وتعالى لا بد ان نستيقظ من هذه القفله التي نعيش فيها لا بد ان نستيقظ من هذا الغموض الذي سدل لنا كثير من الناس تتجمد على اهالهم وقلوبهم هذه تعالى كثير من الناس تتجمد على اسماءه وقلوبهم هذه ان يحافظ على القران يعلم انه يجب ان يحافظ على القران يعلم انه يجب ان يحافظ على اوامر الله تعالى ولكن تقدم الناس من الفهم جوازه للعمل صحه الضرر الله تعالى منها فما كان كذلك بس يبدا من مباشره قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسلموا مثال الوحده لله. لما جاءه حد حاجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فورد النبي عليه الصلاه والسلام بيده خاتما من ذهب ليس من ذهب فاقل النبي صلى الله عليه وسلم بيده وانتكى في ما قال عنه قال الذهب والله فلا يغلب احدكم الى جنات الجنه فيضعها خير ثم تقدمت ف قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ان الله تعالى عليهم فقال له حاجه ان هذه القصه لن تصفه خد خاطب انك قد قرر ما ياتيه يؤاخنه وخطا على الصلاه والسلام كل بنهار كل فئات يا اهل الجميع عليه الصلاه والسلام تعال النبي عليه الصلاه والسلام تحدث عليه المنتظر ابيي الذي يطيقني الذي يطيق زوجتي يطيقه ويشرفني بشكل او يقتضى بالنفسه ليعيش تمام المحل عليه هذا الاتفاق وانما حضر عليه لسهط يعني كتب نفيس الصحابه رضي الله تعالى عنه يقول ما ممكن انخذه هذا هو تعالى اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يطوف يتناول يطوف يطوف جاءت امر امرين اذ فها و جاء الامر بما فيه فخاطبته هذا عنه يقول له يا رسول الله اكتب لي اكتب عليه اكتب لي اكثر من الصلاه عليه شو ينفعل هذا الوصول إذا سنح ذيها من السيابة إذا سنح ذيها من اللح إذا سنح ذيها عن ملادات الله ينفعل المؤسسة وعادة المصدح للسلام يذكر عليهم فرصة الثلاثة يقول له الرسول عليه فرصة الثلاثة تلت إليه أجه بأن نظر أجه من وضعنا جميعا فأنا أخبر بذلك نظر له لا نظر أعيني على مشيه أجه هذا هو الحق الحقيقي لله يعلم فرصة الثلاثة فإذا كنت تظن ان يقول الاصحاب ان وارد يوم القيامه فلا مستنفع له ان ينفع له طعمه وان تنفع نوايته لحمل هذا الامر هذه امور صغير امور سهله أمور, امور يستطيع اي واحد ان يقلها ان يحافظ على القران ان يحافظ على القران وتعمل به وتتتتتت متذكر من القران وتتلو القرآن وتتحاور في القرآن وتستشفي القرآن لكي يعلم الله محامد وتعارف اهل القرآن الذين هم اقبالوا ووصل اذا وقت حق الانوار يوم القيامه فكل كل اهل الصلاه اهل الصلاه الذين حملوا صلاتهم الذين هم الذين هم على صلاتهم ويحضرون الذين ركنوا طوائفهم قائلون ان الصلاه تحكم بهذا الصلاه قطيعه اخر الاخير والموعد الذي تحضر فيه الانوار ويرتدي هذا الكثير الذي تحصل على هذه الثلاثه ثلاثه فقط لو عاد الانسان الى انوار الانوار حتى الى اخر الاخير وهو المشي الى المدارج الاولى تشترك للنبي صلى الله عليه وسلم و هو بيقول تشت مشائين في الغلب بالنور التام يوم الغيابة الله بارم تشت مشائين في الغلب بالنور التام يوم الغيابة كثاً نتابع عليه الصلاة والسلام النور الزوم و ليس زوم الزوم وصلاة الختام اذا حافظت عليها سنن الصلاة بدون مشي بنفسك وقلت ان الله والاله يبشرك بسنة المصطفى عليه واله واتسلما بالنور كان يوم القيامه النور كان يوم التالي. لابدت يا عبدالله أن تتحشر هذه الغوافش إلا أن تكون من أهل الأنواع الثاني كانت الله تتعزل ويقوم بإذن شوف يا فواحد يحوط نور مثل الجبل ووحد يحوط نور أبن ووحد يحوط نور أبن ووحد يحوط نوره في المشكلة لا يرسل وبعضهم يقول نوره في إبعالي يلصب الوضع ويصير الوضع ماذا هذا؟ يا احلام فضل تشهد معنا اليوم يوم يقوم الناس يوم يبعث يبعث الروح فيهم يسال الروح اين حيثهم واين ماضي ورتبوا ترى لا يقومون على الثلاثين يوم يقومون المنافقون والمنافقات فيزيدنا اذلما وانظروا كم انظرون وعضلات ربنا هيسيبوه والنور ده ربنا عايش له بس هو ده اللي النور هو يفضل لكنهليات طور يلا يرون من عند القوه والانتقال دي دقيقه عندنا والظهور الكل يكتب في النور الكبير يشعوا تيلا يرون النور في الدنيا فتبت الروح ظهور بنتته في كل راقبوا فيا واحله في جهل العليل والله نقول الخير الاتى من الناس المنافقين الذين يقولون صفات لا ينادون الذين علم ان اننا نستطيع ان انكم لن تفعلوا ما وعدوا انكم فاعلون وعلل الذين يفسدون وتضطط تقتلون وتقتلون في زماني وغضتهم من الأمالي حتى جاء الله وغضتهم جميعاً للضرور طبنا نفتح بذية فاليوم فلا يوم كلميت في الريدة ولا كما تنزيل مكفر ولا تنزيل مكفر ربساً مصيراً ثم كان يكون الضارة حتى الجنة من ذكرة ألم يأتي بذلك؟ أما أنا ألم يأتي بالذيذة ألمانا أن تغشع بذلك الإنسان وعلى ذلك ولا يرونه كالنذي من تلك الكتابة الواضحة وأن الذي يسهد أمد حفظه وأنه يحديه مصيره ثم ينذيه كالنذي هذا والعالم إلى السبب وأنه يستحيل من فيقول إنه سنة يقول إنه سنة يمكنه أن يحدي الأرض أمام السنة الذي يحدي الأرض أمام السنة وأن يحدي الأرض أمام السنة كأثرة أولا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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ <تصفيق> فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ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 الحمد لله مرض العالم الله أحساب الوحيد ماذا في يوم الزين إذا كان أحب الولي لا كان سمين إذنى الشراط المستقين صراط الذين أسعدنا عليهم وإذن نقضب عليهم ونمطرر فَتَحِيَّتُهُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ أَسْمِهِ وَلَقَدْ تَعَلَّمَ وَأَسْمِهِ قَدْ وَثَقَنَ وَأَسْمِهِ قُوَّةُ النُّورِ وَجَعَلَهُ كَامِلًا وَخَوْرًا سَيُبْرِئُكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِنَّمَا مَا شَاءَ وَاللَّهُ إِنَّهُ يوم يملأ الكون وما يشاء ومن يثقل كاهلهن الله لكن جنان كن فانين بيومئذ يومي فبكى ويذكر يوم الاشرار الذين يظلمون ما هو قرا وَمَا يَعْلَمُ عِندَهُ إِلَّا سَمَاءً وَأَرْضًا قَلَأَ أَنْ لَهُ مِنْ جَنَدٍ وَذِكْرُ رَبِّكَ مُصْطَفَى بَلْ تَسْتَعْجِلُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَتُؤْخَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ هِيَ الْحَقُّ فَتَنَظَّرُوا إِنَّ يا رب لا تذق السوق في الكون وكن في الظلام تماما الله <عزيز محشان> الله لم يالله ربنا حمدا و ثنا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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّي هَٰذَا مَأْوَانَا فَاجْعَلْ مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا سوابق نذير ان انعمت علينا او ان لم نكن في عالم ان هو الله انني هل انت يا فاطمه بنت النور اشه وَيَوْمَ يُنْشَرُ الصَّالِحَاتُ ۚ عَلَىٰ رَبِّكَ يَصْطَفُّونَ ۚ ضَبَّالًا رَّسَاكَةً تُسْقَىٰ مِنْ حَيْثُ الْآمُ وَلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ نَّفْسِكُمْ ۖ فَيَأْكُلُونَهُ ۖ وَيَشْرَبُونَ ۖ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ ۗ وَيَوْمَ يُنْشَرُ الصَّالِحَاتُ لا نُعَذِّبُهُمْ وَلَا نُعَذِّبُهُ إِلَّا جَزَاءَ سَيِّئٍ بِعَذَابٍ يَوْمِئِذٍ نَّسْأَلُهُمْ أَيَّ ذَنبٍ كَانُوا يَفْتَرُونَ وَأَن وَيَظُنُّونَ وَلَكِنَّهُ مَصْفُوفٌ وَتَرَابٌ مِّنَ أَلا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهُ كِتَابٌ مَّوْقُورٌ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كَمَا قَوْمِ عَادٍ مَّا أَكْوَابُهُمْ إِلَّا إِنَّ نُطْفَةً وَارْكَنَ لَهَا كَيْفَ يُصْلِحُهَا لَكِنَّ <تضجل> إِنَّمَا كَرَّمَ يَنزِلُ عَلَيْكُمْ بِالْصَّلَاةِ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَمِنْكُمْ مَّنْ كَانَ قَدْ خَشِيَ مِن رَّبِّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيَا اللَّهُ تُمَنَّنْ عَلَيْنَا